إلهكم تكثر حتى زرتم المقابر كلا سوف, ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون لها عين ثم